لا اله القرآن الله الحمد لله ذو العرش في <تصفيق> مَنَافِسِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ اللَّهِ هُوَ فِي A <tos> miénk